هذا الدرس هو الحاج والخلصون بعد المئتين من علم العقيدة وهو السابع من كلامنا عن المذهب السيعي في الإجتماع الماضي تكلمت عن المسألة الخامسة ألا وهي عقيدة السيعة في تحريف القرآن وبينت أن الخلاف بين المسلمين والسيعة في هذه المسألة لا يجوز أن يبكت عليه بأي حال من الأحوال وأن الأمر في مسألة القرآن على ثلاثة أقسام الأول الأول أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي نزل على محمد، والقسم الثاني أن القرآن الذي بين أيدينا لا يسلم من النقصان والزيادة، والقسم الثالث أن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا سلسلة القرآن، هكذا يعتقدون، وقد. بينت هذه الأخسام الثلاثة بأدلة دامعة من أمهات كتبهم وذكرت توثيق ذلك أعني اسم الكتاب ورقم المجلد ورقم الصفحة وكذلك مصنف هذا الكتاب وكذلك مكانته عند السيعه ويكفي ان اذكر الان دليلا واحدا تذكره بما سبق للرد في ما يلحق ان شاء الله تعالى قال الكساني والذي لقب بالطيب في تفسيره المسمى بالصافي الصفحة الحادية عشرة أو الثالثة عشرة يقول مستفاد من مجموعة هذه الأخبار وغيرها من الروايات من فريق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظहرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرّف وأنه قد خذت منه أشياء كثيرة منها اسم علي في كثير من المواضع منها لفظة آل محمد غير مرة ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك. وأنه ليس أيضا على التركيز المرضي عند الله وعند رسوله هكذا ينقل الكاشاني هذا الكلام وهذا الرجل كما سبق ملقب بالفير وأنتم تعلمون أن هذا اللفظ لفظ مكه أن هذا اللفظ لفظ مكه صريح لذلك هذا الرجل في ترجمته يقولون وهو فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة وأستاذ عصره ووحيد دهره فهذه ترجمته عند علماء الشيعة فلو كانت هذه مكانته فإن جاء أحد فإن جاء أحد وقال بأن الكلام الذي أنقله ليس منتوبا إلى أكابر الشيعة قديما وحديثا فهو واحدة من اثنتين إما أنه جاهل أحمق بمذهب الشيعة وإما أنه شيعي يأخذ بالتقية في كلامه ولا مخلص له من إحباهما لذلك بينت هذه الأشياء إلى أن وصلنا إلى نقطة أن علماء السيعة قد أطبقوا على أن القرآن هذا محرف وكذا فإن قال قائل ثبت أن بعض علماء السيعة كالخوء أنكر أن القرآن مُحَرَّفٌ فقال في تفسيره المُسمّر بالبيان: الصفحة الخامسة التاسعة والخمسون بعد المئتين ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريث القرآن حديث خرافة لا يقول به إلا من ضعف عقله او من لم يتأمل في اطرافه حق التأمل او من لجى اليه يحب القول به والحب يعم ويصم واما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته فهذا القائل يقول بان بعض علماء الشيعة كالخوئي اثبت ان قول بعض الشيعة أن القرآن محرف هذه الخرافة بمعنى أنه كلام خطا مردود على صاحبه قلت أولا أن غير الخوئي من علماء الشيعة أنكر تحريف القرآن وهم عبدا أي الذين أنكروا من علماء الشيعة أن القرآن مخرط خمسة أولهم الخوء هذا ثم الشريف المرتضى ثم أبو جعفر الصوفي ثم أبو علي الطبرقي ثانيا أن هؤلاء الخمسة لا قيمة لكلامهم في البحث العلمي لما؟ لأن البحث يقوم على الأخبار لا على آراء الناس التي لا خبر لها هذه الجزئية خطيرة جدا هؤلاء الخمسة قالوا بأن القرآن غير محرف قلت أولا يوجد المئات من علماء الشيعة قالوا بأن القرآن محرّف قلت كلام الذين يقولون بأنه غير محرّف كلام لا قيمة له في البحث العلمي لما؟ لأن البحث العلمي يبنى على الأخبار لا على آراء الناس وقد نقلت إليكم بعض هذه الأخبار المروية عن أئمتهم والتي يثبتون فيها أن القرآن محرف بل لو أوفق علماء الشيعة لعدوا هؤلاء الخمسة من الكفار المرتدين عن دين الله عندهم لما لأنهم يقولون بأن من ربّى على أي إمام من الأئمة كبيرة او صغيرة فهو على حد الشرك بالله اذا بعدما نقلت الكلام والاخبار عن ائمتهم فهؤلاء الخمسة قد ردوا كلام الائمة وعلى قاعدتهم وجب عليهم ان يكثروا هؤلاء الخمسة فان كفروهم قلنا لا عبرة باخبارهم مع ارائهم هذه هي الثانية أما الثالثة قلت ما المانع أن قول هؤلاء الخمسة جاء من قبيل التقية ما المانع وحيث إنهم يعتقدون أنه لا دين لمن لا تقية له ولا إمام لمن لا تقية له إذن هذا السؤال الذي ورد لا قيمة له في البحث العلمي سؤال آخر فإن قال قائل ألم يقرأوا قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قلت الجواب الآتي قد قرؤوها ولكن قالوا إن هذه الآية آية مكية هذه واحدة السير الثاني أن لفظ نزل جاء بصيغة الماضي إذن الخفظ على ما سبق هذه الآية ولا يقع على ما يلحق بهذه الآية هذا هو مرادهم في سهم هذه الآية قلت أولاً هذا سلام باطل نقلا وعقلاً بل متناقض سهمتم موضع الاستبلال بهذه الآية؟ إننا نقلنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون يقولون هذه الآية لا تدل على أن القرآن كله محفوظ بل يدل فقط على أن ما نزل في مكة هو المحفوظ أما ما نزل في المدينة فإنه غير محفوظ ثم قال لأن الله يقول نزلنا وكما سبق هذا كلام باطلاً أولاً لما لأن الذكرى هنا هو الذي وصّى بالحفظ فالحفظ وقع على عموم اللفظ ولم يقع على خصوص التنزيل فهمتم هذه الجزئية مرة ثانية أولاً لأن الذكرى وصّى بالحفظ فالصفز وقع على عموم اللفظ ألا وهو الذكر ولم يقع على حفوث التنزيل وكما تعلمون أن الذكر هنا لفظ عام وأما الله عز وجل يقول نزلنا وقد أثبتنا أن الذي أنزله الله كتاب وسن لقوله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والخكمة وعلمت ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة ولقوله تبارك وتعالى واذكروا نعمة نعم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والخكمة فهنا هاتين هات فهنا هاتان الآيتان تبينا بأن الحكمة وهي السنة قد نزلت على نبينا تبارك وتعالى سواء بسواء الشيء الثاني الذي يدل على بطلان كلامهم أنه لا مانع فرعا من أن يحكى الشيء في الزمان الماضي وأن هذا لا يعني انقطاعه في الحاضر ولا المستقبل الله عز وجل قد يحكي عن الشيء بصيغة الماضي والماضي على ضربين ماضي قد انقطع وماضي يستمر فهذا من باب الماضي الذي يستمر ولا ينقطع ومثالها وكان الله بكل شيء عليما اي يقول عاقل لان الله كان عليما فكان هنا معناها ولا يزال أي أن الله تبارك وتعالى لا يزال عليما بكل شيء سبحانه وتعالى كان أو هو كائن أو لم يكن إلى آخره ثالثا كما سبق قلنا نأتي القوم من حيث أفطلوا أنهم يقولون إنا نحن نزلنا الذكر فقالوا الحفظ يقع على الصور إيه؟ المكية قلت طالما أن الأمر كذلك عندكم لما قلتم في صورة الانشراح أن التحريف قد دخلها وهي صورة مكية وأثبتتم فيها زيادة ألا وهي وجعلنا عليا ولي صهرة كل هذا الذي يبين باطل القوم في هذه المسألة وأذكروا بعض الكتب التي ألفت قديما وحديثا يدنبنون فيها حول تحريط القرآن لتكن على بينة من الأمر فأما الكتاب الأول وهو أسهر الكتب وأخطرها لأن مؤلفه مؤلفه له من المكان عند الشيعة السيء العظيم والمنزلة الرفيعة وفي نفس الوقت أنه يتسنن في كيفية الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين هذا الكتاب يسمى فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنور الطبرسي الكتاب الثاني لنفس الرجل رب بعض الشبهات عن فصل الخطاب اي ان بعض الناس انتقضوا الكتاب من الشيعة فقام بكتابة كتاب اخر وسماه ربض بعض السبهات الكتاب الثالث سمى كتاب التحريف يعني يصف ان القرآن كتاب محرق الكتاب الرابع كتاب التنزيل والتغيير فيقول بأن الكتاب مزدل ولكنه غير الخامس الكتاب الخامس كتاب التنزيل من القرآن والتحريف السابس كتاب التحريف والتبجيل السابع كتاب التنزيل والتحريف كل هذه كتب للسيعة قديما وحديثا يثبتون فيها بأن القرآن محرق ومن هنا لوقفتين بعدما بينت هذه المسألة أريد أن أقف وقفتين الوقفة الأولى مع الغزالي أقول له أن ما نعتقده في المذهب الشيعي ليس نسيج الإشاعات ولا الفروض المدخولة ولا الأوهام بل الذي تعتقده أنت إما جهل المحض وإما كذب وتمويه على المسلمين أما الوقفة الثانية فهي وقفة مع الأزهر ويجب أن تنتبه لهذه الحضية جيدا أن جماعة في مصر تسمى بالقرآنيين هذه الجماعة ينكرون السنة جملة وتفقيلة ولا يثبتون إلا القرآن فقام الأزهر بتكثير زعيمهم وهو دكتور في الأزهر وحرموه من التدريس في الجامعة وهذا لما لا شك فيه يحمدون عليه فلو نظرنا إلى الشيعة فهم مع القرآنيين سواء في مسألة أنهم ينكرون السنة جملة وتفصيلا لما؟ لأنهم يكثرون جميع الصحابة إلا أربعة فطالما انهم يكفرون الصحابة اذا ينكرون الاخبار التي جاءت من على طريقهم اذا طالما ان الشيعة ينكرون السنة كما انكر القرآنيون السنة اذا كان يجب على الاظهر مماثلة ان يكفروا السيعة كما كفر القرآنيون ضف الى ذلك أن الشيعة يقولون بأن القرآن محرف نقصانا وزيادة بل أن هذا القرآن ما هو إلا ثلث وأما بعضهم قال أنه ليس في القرآن الحقيقي حرف واحد من القرآن الذي بين أيديكم فهل يا قرى تقريبهم أو لا أم تكفرهم أولى مما لا تكفيه إن كنتم كفرتم القرآنيين وجب عليكم أن تكفروا السيعة من باب أولى لأنهم أنكروا السنة ولأنهم في نفس الوقت قد قالوا بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى وأن القرآنيين لم يقولوا هذا الكلام بل قالوا أن القرآن ثابت ومحفوظ وقالوا بأن السنة هي التي حرفت إذن كان يجب نقلا وعقلا أن نقول بأن الشيعة أكثر ممن القرآنين فلا أدري لمن أظهر إلى الآن يسعى إلى التقريب وإن تعيتم إلى التقريب أيهما أولى بالسعي تسعون الى القرآنيين ام الى الشيعة من ذا بأولى ان نسعى الى القرآنيين حيث لن يثبتوا تحريفا في القرآن ولم يكفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله واخيرا في هذه المسألة اقول يا معصر المسلمين الله عز وجل يقول الافلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقالت تعالى إنا نحن نذلنا الذكر وإنا له لخافضون وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعزل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه وقالت تعالى وإن كنتم في ريب مما نذلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وقال تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فنقول الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله المجان من الكفران فهذا هو ختام الكلام عن المسألة الخامسة أعني تحريف القرآن انتقلوا الى المسألة الثالثة وهي عقيدة الشيعة في الصحابة الشيعة يعتقدون ان جميع الصحابة كافرون الا اربعة منهم: هم المقداد ابن الاسود وعمارا وبلالا وابن الزبير وسيأتي خلاف أهل البيت تعالين والحسن والحسين وفاطمة أن أتكلم عن غير أهل البيت قد يقول القائل ما هي الأدلة من كتبهم على ما تقول قلت قال الكليني من الكليني هو محمد ابن عقوب الكليني ماذا يقولون في هذا الرجل يقولون في ترجمته ثقة سبت يلقب بالصدوق يلقب بماذا بالصدوق هذه واحدة الثانية ان الكلم هذا عند الشيعة بمنزلة البخاري عندنا اذا مكانته عالية هذا الرجل له كتاب الكافي واصول الكافي وفروع الكافي فأنقل الآن من فروع الكافي كتاب الروضة الصفحة الخامسة عشر بعد المئان هذا الرجل يقول فيها عن أبي جعفر عليه السلام إذن هذا خبر أبو جعفر هذا إمام من عندهم أم لا إمام إذن هذا خبر وهذا الملقب الصادق عن أبي جعفر عليه السلام كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت من الثلاثة فقال المقداد ابن الأسود وأبو الزر الغفاري وسلمان الفارسي إذن هذا الكلام منقول عن من؟ عن إمام من أئمته من الاثن عشر أثبتوا في هذا الخبر بأن جميع الصحابة قد رسدوا إلا هؤلاء الثلاثة قلت إذن على كلامهم من رب فغيرة أو كبيرة لإمام من أئمتهم فهو على حد الشرك والكفر وهو كافر عندهم إذن هم يعتقدون بأن جميع الصحابة من الكافرين هذه واحدة اذكر من الاحتجاج كتاب الاحتجاج المصفور ومؤلفه احمد بن ابي طالب التبراط في في الصفحة السابعة والخمسون بعد المئة قال فقال سلمان وطبعا اثبت ان سلمان مسلم فلما كان الليل حمل علي قاطمة على خناره وأخذ بيده ابنيه الحسن والحسين فلم يدع أحدا من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأنطار إلا أتى منزله وذكر حقه ودعا إلى نصرته إلى أن قال فأصبح لم يوفيه منهم أحد غير أربعة قلت لسلمان من الأربعة؟ قال أنا وأبو زر والمقداد والزبير بن العوام ثم آتهم من الليلة الثانية ثم الثالثة فما وف أحد غيرنا إذن هذا الكلام صريح من إمام من أئمتهم بأن عليا قد حمل فاطمة رضي الله عنها على حمارك وأخذ بإذنيه وطاف على دور الأنصار والمهاجرين يذكر حقه يعني في الخلافة ويدعو القوم أن ينصروه لينزع الخلافة من أبي بكر أو من عمر فأبوا الجميع إلا هؤلاء الأربعة هذا منطوق كلامهم وهذا صريح في تكثير الصحابة بعدما أثبتت من كتبهم من كتبهم أنهم يكثرون الصحابة إلا نفرا أثبت من كتبهم عكس ذلك تماما أن علي رضي الله عنه لم يكثر أحدا من الصحابة حتى الذين حاربوه وبهذه الجزئية التي سأذكرها تعلم أنه ما من خبر في كتب السيعة إلا ويوجد خبر يناقبه ويهادمه تمام كل خبر موجود عند الشيعة في كتبهم خبر ضد هذا الخبر فقد أثبتت من كتبهم أنهم يكفرون من الصحابة وسأذكر من كتبهم أن عليا وهو إمامهم الأول وهو بريء منهم أنه يثبت غير ذلك روى إمام الشيعة وأقول إمام الشيعة محمد الرضي في نهج البلاغة الصفحة الثالثانية والارضعون بعد اربعانيئة كتاب علي رضي الله عنه الى اهل الامصار يقص فيه ما جرى بينه وبين اهل القصير الصفحين اوصر فقال وكان بدء امرنا ان نلتقينا القوم من اهل الشام يعني بداية الامر إن نقلع بلن أهل الكتاب والظاهر والكلام عليه أن ربنا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة ولا نستجيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستجيدوننا الأمر واحد إلا ما اختلفنا في دني عثمان ونحن منه برآ وقال الرجل في نفس المصدر عن علي أني أكره لكم أن تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم ما كان سبكم إياهم اللهم احكم جماءنا وجماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم انظر إلى هذا الكلام هذا الكلام أيضا من كتبهم إذن علي وهو الإمام الأول يقول بأن جميع الصحابة دينهم كدينه ولا يزيد عليهم في إيمان ولا هم يزيدون عليه في إيمان ومع ذلك نقلت من كتبهم أنهم يقولون بعكس هذا الكلام وبعدما أثبت بحول الله وقوته فما قدهم وتماقضهم وكذبهم أذكر عقيدتهم في أعيان الصحابة وعلى رأسهم أبو ذكر وعمر رضي الله عنهما قال محمد الباقر المجلسي هذا الرجل ملقب عندهم بشيخ الإسلام وهو بمكان تجن تيني عندنا تماما إذا مكانته عالية قال في كتابي حق اليقين الصفحة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة أنه قال لعلي ابن الحسين مولى له لي عليك حق حق الخدمة فأخبرني عن أبي بكر وعمر انتبه لهذه الألفاظ فريحة فقال علي ابن الحسين إنهما كانا سافريني الذي يحبهما فهو كافر ايضا السلام نعمين ما قاله محمد الباقر المجلسي وهو كما قلت ملقب بشيخ الاسلام وهذا خبر لان عليا ابن الحسين هذا هو الامام الرابع هذا هو الامام ايه الرابع فمن خالفه في هذه الجزئية يرضي نفسه بالكفر فهم يعتقدون في كفر من في كفر ابي بكر وعمر واكدوا هذا المعنى قال الطيض الكاشامي والرجل دانيه كتب كتير جدا في قرة العيون الطفحة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة ثم اخذوا يتكلم عن ابي بكر وعمر سيقول ثم اخذوا في تغيير احكام الصرع واحداث البدع فيه فمنها ما غيروه لجهلهم بها ومنها ما بدلوه ليوافق أغراضهم ومنها ما أحدثوه لحبهم إحداث البدعة وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض من كراتهم في دعاء صممي قريب وكان أبو بكر يقول إن لي شيطانا يعتريني هذا نص كلامهم من هو الكاشام هذا؟ هذا الذي يرقب بالفير ويقولون عنه فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة وإستاذ عصره ووحيد دهره وهذا خبر صريح عنهم في هذه الجزئية أنهم يسموا أبو أبا بكر وعمر بأنهما صنميء قريش ضف إلى ذلك أنهم ينقلون أن أبا بكر يقول عن نفسه إنا لي سيطانا يعتريني وقد نقلت في أول الدروس أن أحد الهلك يقول بأن عمر كان مصابا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال كل هذا ذكرته بأثانيجه كما سبق وقال أحمد الإحساني وهذا الرجل الملقب بالسيخ الأوحد له مكان كبير جدا عند الشيعة في شرخ الزيارة الجافعة الكبير المجلد الثالث الطفقة التاسعة والثمانون بعد المئة قال ومن الجبت أبو بكر إذن يسم أبو بكر بإيه؟ بالجبت ومن الطاروث عمر والسياطين بني أمية وبني العباس وحزبهم أتباعهم والغافلين لإرسكم من الإمامة والفيء والخمس وغيرها إذا هذا النص من الشيخ الأوحد عندهم أنه سما أبو بكر بالجذت وسمى عمر بن آداب بالطعون انتقلوا إلى محمد باقر المجلس والملقب بشيخ الإسلام وهذا الرجل أيضا له كتب كثيرة فقال في بحار الأمور ثم إن بفطن الكلام في هنا في كتاب الفتن، وإنما ذكرنا هنا ما أوربه الكفعمين ليتذكر من يتلو الدعاء بعض هنا لعنة الله عليهما وعلى من يتولهما. قلت لعنة الله عليك وعلى من أجازك أن تقول كلاما لأنه يلعن من؟ يلعن أبا بكر وعمر فإن كنت لا أذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عن من أذبه هؤلاء أولى منا لا شك فيه أؤكد هذا المعنى بما قاله هذا المجرم محمد باقر المجلسي ولكن في كتاب آخر يسمى بحق اليقين الصفحة الثلاثة والتسعون بعد الثلاثمائة قال سلمان ارتد الناس جميعا بعد رسول الله إلا الأربعة وفر الناس بعد الرسول بمنزلة هارون وأسداعه وبمنزلة العجل وعباده فكان علي بمنزلة هارون وأبو بكر بمنزلة العجل وعمر بمنزلة الثامري هذا كلام يحتاج إلى فهم يحتاج إلى تفسير يحتاج إلى أن يقول جاهل بأن الكلام الذي أنقله لا يقول به علماء الشيعة فهذا إما جاهل أحمق وإما أنه مموه كذاب على المسلمين أؤكد هذا بما رواه تقي الدين وقلت من قبل أن لفظ تقي الدين عندنا تقي من التقوى أما عندهم أخذت من التقية أي من الكذب يعني الكذب من الدين يتبركون بهذا روى تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن ابن محمد بن صالح العامل والذي يعرف بالكف في كتاب المطبع الصفحة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة يقول دعاء صنمي قريب الدعاء ده يقول يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد والعن قومي قريش وجدت فيهما وقاضوا فيهما وأبنتيهما يعني عائسه وحفص يقولون من قال هذا الدعاء دبر كل صلاة كتبت له سبعون ألف حسنة ومحية عنه سبعون ألف سيرة أهذا النقص يحتاج إلى تأويل يحتاج إلى فهم يحتاج إلى توثيق من ساء فليرجع إلى هذه المصادر وليرجع إلى ترجمة المؤلفين وسيعلم عن من نوخل بسم الله والذي أكد حقدهم الدفين أنهم يسمون أبا لؤلؤ المدوس من هذا الرجل هو الذي قتل عمر يكننه بأبي شجاع الدين لذلك يعتبرون يوم مقتل عمر يوم عيد ومضخرة لذلك روى علي بن مظاهر عن أحمد بن إسحاق القني الأخوة أنه قال أن يوم قتل عمر بن الخطاب هو يوم العيد الأكبر، ويوم المفاخرة، ويوم التبجيل، ويوم الذكاة العظمى ويوم البركة، ويوم السفليان. انظروه، وروى كشي، وطبعا هذا الرجل بمرتبة أبي حاتم وابي زرعة الرأزيان، يعني إمام الجرح والتعديل عندهم. يقول عن ضرارة ابن اعين عن ابي جعفر ان محمد ابن ابي بكر بايع عليا عليه السلام على البراءة من ابيه انظر السلام بايع عليا على البراءة ممن؟ من, من ابيه اذا محمد ابن ابي بكر على هذا الكلام مسلم ام كافر مسلم. لما تقولون أن لهم أربعة فقط مثلا وروى أيضا هذا الرجل في الصفحة العشرين في ترجمة سلمان الفارسي أن سلمان الفارسي خطب إلى عمر يعني خطب ابنة عمر فرده أي رده عمر ثم ندم أي ثم ندم عمر فعاد إليه سلمان فقال سلمان إنما أردت أن أعلم ذهبت حمية الجاهلية عن قلبك أن هي كما هي انظر إلى السلام وقال أيضا في ترجمة بلال وصهيد عن هسام ابن أبي عبد الله عليه السلام كان صهيد عبد سوء يبكي على عمر أي عندما مات عمر بكى عليه فهذا عبد إيه؟ سوء وقال مقبول أحمد في معاني القرآن الصفحة الحادية والخمسون بعد الخمس مئة أن المراد بالفحساء الشيخ الأول أبو بات ده في التفكير خلي بالك والمراد بالمنكر الشيخ الثاني عمر والمراد بالباقي الشيخ الثالث عثمان كل هذا بأثميده إليهم وقال علي ابن إبراهيم القل وهذا رجل ترجمته سبت ثقة سبت, سبت معتمد صحيح المذهب هكذا فقة ثبت معتمد صحيح المذهب قال عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر قال يبعث الله يوم القيامة قوما بين أيديه النور كالقباط ثم يقال له كن هباء منصورة ثم قال أما والله يا أبا حمزة كانوا لا يعرفون ويعلمون ولكن كانوا إذا عرض لهم شيء من الخرام أخذوه وإذا عرض لهم شيء من فضل أمير المؤمنين أنكروه وقوله تعالى يوم يعرض الظالم على يديه قال أبو جعفر الأول يعني به أبو بكر يقول يا ليتني استخف مع الرسول عليا وليا يا ليتني لم أستخف فلانا يعني عمر خليله انظر الى التبسير خلي ذلك هنا يقولون ايه كانوا ليعرفون ويعلمون ولكن وقبل قليل قالوا بأنهم حرافوا في الكتاب إما لجهلهم وإما كذا وكذا وكذا نعم وقال هذا الرجل هو القمي أيضا في المجلد الأول الصفحة الرابعة عشر بعد المئتين وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا فَيَصِينَ الْإِنْسَ وَالْبَنِّ يُوَحِّي بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ قَالَ مَا بُوَيْتَ مَا مَا بُوَيْتَ نَبِيٌّ إلَّا وَفِي أُمَمِ صَيْقَانًا يُؤْذِيَانِهِ وَيُضْلَانِ النَّاسَ بَعْدَهُ ثَأَمَّ فَأ وأما طاحب محمد فجبتر وزريق جاء مقبول أحمد ففصر جبتر وزريق فقال روي أن الزريق مطرر من زرق والجبتر معناه السعلة فالمراد من الأول أبو بكر لأنه كان زرقاء العيون والمراد من الثاني عمر كناية عن جهائه ومكره وهذا الكلام ذكره في قرآن الشعب وقال السيد المرتضى في المسائل الناظرة إنا أبا بك وعمر يصلبان يومئذ على سجرة في زمن المهدي وتكون تلك السجرة رطبة قبل الصلب فتصير يابسة بعده يعني لما المهدي يقوم ويخرج. هيوصل بلين أبو بكر وعمر طبعا نحن بنقرأ الكلام كما هو وتعليقاته الصقيفة لا لحال وقال محمد أبو مخند المهدي الخالطي قالت كتابه المسمى باحياء الشيعة في نظر الشيعة الفصل الثالثة والستون والتي بعدها وإن قالوا انتهى هذا المعنى وإن قالوا إن أبو بكر وعمر من أهل بيعة الرضوان الذين نص على الربع عنه في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السجرة قلنا لو قال ده هو يقول يعني يقول إن هذه الآية لا بلالة فيها على ماذا على أن أبا بكر وعمر من الذين رضي الله عنهم سيقول في تفسير الآية قلنا لو قال لقد رضي الله عن الذين يبيعونك لأن الآية لقد رضي الله عن المؤمنين فهو يقول لقد رضي الله عن الذين يبيعونك خzed الفجر أو عن الذين بايعوك لكان في الآية دلال على الرضى عن كل من بايع ولكن لما قال واضح بالجزئية يعني يقولون جل الله عز وجل ما قال لقد رضي الله عن الذين يبيعونك بل قال عن المؤمنين فهذا اللفظ لا دليل فيه على مطلبه وفي الحقيقة هنا في غباء ونوعية عند هذا المفسر لنا لأن المولى عز وجل لما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يبايعونك مثلا طيب أو ضرط أو سه الجملة بوجه عام سواء كان ضرطا او جرا ومجرورا اذا قدم دل على الاختصاص دل على ماذا الاختصاص من غير نقطات فابتغوا عند الله الرزق ما قال فابتغوا الرزق عند الله فابتغوا عند الله الرزق فتقديم الظرف هو عند دليل على ان اختصاص الرزق عند الله تبارك وتعالى لا عند غيره وكذلك الجار والمجرور فقوله هنا عن المؤمنين جار ومجرور يدل على اختطاف ذلك تماما قلت على كل حال قال ما أن الرضا لم ينى للثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يقولون كذلك لما إذا سم علي أولاده بعد الحسن والحسين وابن الحنفية بأبي بكر وعمر وعثمان وزوج ابنته أم كلثوم وزوج ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن الخطاب. صلما أنهم وأنه غير راض عن هؤلاء. أولاده أبو بكر وعمر عثمان الذي يسمي مثل هذه السمية دليل أنه يحبهم. لذلك أقول ويلا